رب أعوذ بِكَ من الكسل والسوء الكبر وأعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وَبِكَ نحيا وبك نموت وإليك النشور اللهم أنت ربي لا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 اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر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 حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي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 وَأَنْ أقترف على نفسي سوءا أَوْ أجره إلى مسلم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض وَلَا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر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 وهم نبيا وسلم ورسولا ومحمد صلى الله عليه وسلم ورسولا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رضيت بالله ربا دينا صلى الله عليه وسلم نبيا وسلم رسولا ومحمد صلى الله عليه وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا يا حي يا قيوم برحمتك أستهيث أصلح لي شأني كله ولا تكرني إلى نفسي طرفة عين أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين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 سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضى نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضى نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته اللهم اني اسالك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا صالحا متقبلا محمد اللهم صل محمد اللهم صل محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم على محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد